لآن آل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور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 ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون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 وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوم مبين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 ولو نشأوا لما سخنهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيّون ولا يرجعون ومن نعمّرهم نكّسه في الخلق أ يعقلون وما علمناه الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وقرآن مبين اللي من كان حيا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي له وَمَا يَنبَغِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشعر وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ إِلَّا ذكر وَقُرْآنٌ حق القول على الكافرين إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوضهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون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 فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاء فلا وهو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له أي يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون.